وَتَرَاهُمْ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وما كان لبشر أي كلمه الله إلا وحيا أو من وراه حجابا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم